استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات بالكلمات المناسبة من القائمة. كما في المثال. أنا نجار أصنع الأثاث. أنا مصلح أصلح السيارة. أنا خياطة أخيطه. الملابس أنا فلاحة أزرق الفواكه